بسم الله الرحمن الرحيم طه من ذكرا لا المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمني إن شأن نزل عليهم من السماع إياية فضلت عناقهم فظلت اناكهم نغى خرب غريب وانا ياتيك من ذكر من الرحمن محدث إلا ما كانوا عنهما لضيط فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون اولم يروا الى الامر كم ان بثنا فيها من كل زوج كريه ان في ذلك لآيه وان كننا اكثر وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الْرَحِيبُ وَإِذْ نَادَ يَا رَبُّكَ مُوسِيَا أَنْ إِتِي الْقَوْمَ الظُّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْمُ أَلَا آيَتَّكُمْ أَهَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يَكذِّبُوا بِمَا يَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطِقُ لِسَانِي فَأَرْسِل إِلَى هَارُونَ وَلَهُم عَلَيَّ ذَمٌّ فَأَخْرِفْ إِنْ يَقْتُلُون وَأَنَا كَنَا فَاذْهَبْ مَعِي بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فأتينا فلعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل أوَ لَا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِي نَاسٍ وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ أُمُرٍ كَثِيرٍ وَفَعَنْتَ فَعَلْتَ كَذِيفَ اعَنْتَ قال فعلتها إذا وأنا من الظالين ففرت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من وَتِلْكَ نَامَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلٍ قَالَ أَنَ فِي الْأَوْنُ وَنَا يَا ان اولي ما بينهما ان كنتم تقين اول لمن حولا الا تستمعون قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آمَا بَآئِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرسِلَ إِلَيْكُمْ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لَإِنِ اتَّخَدْتَ إِلَهَا الْغَيْرِي لَأَجْعَلَنْكَ مِنَ الْمَسْجُونِ قال أولو جيتك بشيء مبيد قال فأتي به إن كنت من الصادقين وَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تِبَعَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيَاضٌ أَلَمْ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 قالوا أرجه وأخاه وبغت في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحوة لميقات يوم معلوم وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَىٰ عَنَنَ نَتْبَعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَن نَّعْذِرَ السَّحَرَةَ قالوا لَمَّا جَ السَّحرَةُ قالَالُون فِرَعونَ آٍ للَنَالَ أَجرًا إِكُم نَحنُ حبالا لهم وعيصيهم وقالوا بعزه فرعون وقالوا بعزه فرعون ان ما نحن الغالبون فالقا موسى عصاه فاذا هي تنقض فألقي السحرة ساجدين بدلا ان ادنا لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فستعلمون لا اقطع ايديكم وارجلكم من خلال في وانا اصلبكم اجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطى اول للمؤمنين واوحينا الى موسى ان سل بالباب انكم متبوا. وارسنا في العون في المدائ نحاشر اننا الى شردمتم قليلون وانهم لنا غائضون واننا جميع حذر أخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل رأت بوهم مشرقين فَلَمَّا تَرَى الْجَوَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُّسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَنْ يَرْبِّي سَيَهْدِي فأوحينا إلى موسى أن اضغب بعصاك البحر فانفلق فكيان كل ثق كالطود العظيم وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ وَأَن جِيْنَا بُوسَأً مِّنْهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ثُمَّ أغرقنا في ذلك الآية ولا كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَاتَّبَعُوا دِينًا لَّمْ يَكُونُوا بِهِ آمَنُوا ۚ فَأَضَلَّهُمُ اللَّهُ وَلَعَنَهُمْ وَلَا يَهْدِي الْغَاوِينَ قَالُوا إِنَّا نَعْبُدُ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 وَإِنْ أَفَرَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ إِنَّهُ لَعَدْبٌ لِّل إلا يا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديك والذي هو يطعبني ويشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن ينفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحق لي واجعل لي لسان صدق في الآخر واجعل لي من وعثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالي ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال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 قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِعُونَةَ اللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْنُ سَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا حَميد هَلْ أَنْ نَرَى مَا كُنَّا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ امين وامن ربك انه هو العزيز الوهيب كَذَّبَتْ قَوْمُ إذ قال لهم أخوهم نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِقْرَأْ عَلَيْهِمْ أَخْبَارَهُمْ نُوحٌ قُلْ أَلَا تَتَّقُونَ مِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ اتَّقُوا اللَّهَ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فتقوا الله وأطيعوا قالوا أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون من حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۖ قَالُوا إِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتُكُونَنَّ مِنَ أُمِّي كَذَّبُونِ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَجِيْنَا هُوَ مَن مَّعَهُ فِي الفلك ثم أغرقنا بعد الباقي إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عباد المرسلين القى عليهم اخوهم هود انا تتقون ان لي قرة قول امن الله واطيعوا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبتون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم وإذا بطشتم بطشتم جباري فاتقوا الله وأطيعوا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وويوك إني أخراف عليكم عذا على يوم عظيم والان سماء علينا او عدت ام نمت تكون من انوارض انها ده الا خلق الاولي هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فآلكناهم إن في ذلك لآية وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 و انا اسالكما نيه من اجر ام إن اجري يا انا ربنا نمد اتتلونكم في وتلحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون سحرينا أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت منا الصادقين قال لها عندك ما وَلَكُمْ شُرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومِ وَلَا تَكْمَنُ سَوْءَةٌ بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٍ عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العباد إن في ذلك لآية وَمَا كَانَ مَارِثَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ قدّبت قوم لوط للموسلين قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر ان اجرييا الا على رب العالمين اتاتون الذكران من العالمين وتدعون ما كنكم ابكون من ازم اجيكم BEL ANTUM QUOMU AADU QUALU LA EIN LAM TEMTEHIA NUOTU LETECOUNA ملك من القوانين رب نجلي وأهلي مما يعملون فنجليناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ادم ممن يا خليل وامطرنا عليهم مطرا فساء انطر المنذر ان في ذلك لآيه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم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 ان اجير يا الا على رب العالمين او فلكينا الا تكون من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم وَلَا تَبَخَسُوا الناسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا من المصحري وما انت الا بشر مثلنا وان ضنك لنا من الكاذب علينا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 اكذبوا فاخذهم اخذ يوم الذله انه كان ذا يوم عظيم ان في ذلك لآيه وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون مِنَ المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوَلَمْ نُنَزِّلْ مَا عَلَى الْأَرْضِ جَمِيعًا فَقَاهُوهُ عَلَيْهِمْ كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا سَنَكْنَهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ سَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا فَيَقُولوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَذِيَذٌ أَبِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ رُمَّ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما لا يستطيعون إنهم عن السمع الا تَدْعُوا مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيًّا وَتَكُنْ أَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ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 يُلْقُونَ السَّمَاءَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبَعُوهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا أَن تَصْرُو وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وسيعلم الذين ضلوا ابان ابوا اي